He <laughs> What? Suizorna We بسم الله صلّى على رسول الله وعلى آله وصحبه وَبِالْتَرْعَةِ لَا وَصَرَّ حتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الرحمه وقد كان صلى الله عليه وسلم من أرحم خلق الله، فقد ثبت في الصحيح أن الأقرب. Amen, amen, amen,